مطرقا يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني في نظرة الغصل إلا أن عاصفة هبت سموما فأمسى غير فيناني ظفر يا العز ما لك لا تكف عن دمع عنك الغيث هاتاني ماذا جهاك احكي لي علل الحديث معي موجفف عنك بعضا الدمع القاني لقد شاي سرع العبور ولم يجد مسعفا من قلب انسان نادبني يسبني فالصدر ملتهب فقلت نفسي فداك وما بكيت عليه مثل أوطاني قد مات يدفع عن أرض وعن شرف لصوص أرض وعن رودي كما عصفات مثلي بعيداني فإن تعيش أنت والأهلون قد رحلوا ففيك سر بقاء الشعب يا هاني قد عيشت لا خفاء بهي حكمة الله تخفى بعض أحياني قد عشت للنصر بالإصرار تغرسه فتجتنيه ثمارا ذات ألواني فاخلع ثياب الأسى واليأس مرتديا نشيطا غير كسلان تعلم الحرب في سر وفي علن فوق الجبال وفي سحل ووديان واجمع رفاقك وانفوخ في عزائمهم صدرك من عزم وإيقاني وقل لصهينا لسنا أمة همجا تمضي سفينتها من غير رباني عاد ربي أن تنحل عروتنا وفينا نور قرآني هل يأس كفر إذا ما حل صدر فتا والحمد لله قد جددت إيماني جعلت مني إنساني قبل أحيا بعض إنساني إن with them أمي في الإسطن لا تأسي ولا تهني إنا سنفدك من جيب وشرباني أمي في الإسطن لا تأسي إذا انتصرنا ففي عز ومكرمة وإن قتلنا ففي جنات رضواني في فلسطين لا تسوي ولا تهيني انا سنفدك من